ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم نوعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُل أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ رِزْقًا فَجَعَلْتُم منه حراما فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَيَ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ